الجمهورية الجزائر العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة تقع شمال القارة الأفريقية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا المغرب والصحراء الغربية ومن الجنوب الغربي موريتانيا ومالي ومن الجنوب الشرقي النيجيرو وشرقا ليبيا وفي الشمال الشرقي تونس هي مهد نوميديا القديمة كانت من أجزائها مقاطعة لقرطاجا في القرن السابع قبل الميلاد وجعلها الرومان تابعة للإمبراطورية سنة إثنين وأربعين قبل الميلاد فتحها العرب سنة ستمائة وإثنين وثمانين ميلادية ثم خضعت لحكم الفاطميين وبني عبد الوادي والحفصيين في سنة ألف وخمسمائة وثمانية عشرة خضعت لحكم العثمانيين، ثم احتلها الفرنسيون سنة 1830 الف واندلعت ثورة التحرير في 1954 لتنال استقلالها سنة ألف وستين. الجزائر عضو مؤسس في منظمة المغرب العربي منذ 1988 وعضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة منذ استقلالها وعضو في منظمة الوحدة الأفريقية والعديد من المؤسسات العالمية والإقليمية الجزائر من حيث مساحتها ثاني أكبر بلد أفريقي وعربي بعد جمهورية السودان والحادي عشر عالميا يبلغ عدد سكان الجزائر 33 مليون نسمة والغالبية العظمى منهم مسلمون يشكل العرب القومية الأكبر عددا يليهم الأمازيغ بنسبة 20% من السكان أما الموارد الطبيعية للبلد فتتمثل في البترول والغاز الطبيعي والحديد الخام والفوسفات واليورانيوم والرصاص والزنك مخزونها من النفط متواضع أي 12 مليار برميل فقط أما مخزونها من الغاز فهو ثمانون مليار متر مكعب مما يعني أنها السامن في العالم واكتشف الذهب فيها خلال التسعينيات إلا أن الإفادة منه ما زالت حديثة وضئيلة